اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب مجد السحاب اهزم اللهم إسرائيل وخلفاءها اهزم اللهم اسرائيل وخلفها اه اللهم اسرائيل وخلفها اه اللهم اسرائيل وخلفها اه اهزم اللهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم رد كيدهم الى نحورهم اللهم اجعلهم خائبين خاسرين اللهم اجعلهم خائبين خاسرين اللهم اجعلهم مرمى لعبادك المؤمنين اللهم اجعلهم مرمى المؤمنين اللهم عليك بههم فإنهمم لا يجزونك اللهم مخذهم أأَخذب اللهم, اللهم, اللهم لا أحصه اللهم ما هلكهم اللهم لا تُِّ منهم أأَخد اللهم عليك به لا اللهم عليك بههم فإِنهم لا يجزونك اللهم مذّ عليه عروشَهم وخرب عليهم بوتهم وَرَمِّن لَهُمْ أَوْلَادَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ اللهم رَمِّن لَهُمْ نِسَاءَهُمْ وَيَتِّمْ لَهُمْ أَوْلَادَهُمْ وَاجْعَالْهُمْ عِبْرَةً لِكُلِّ مُعْتَبِرٍ اللهم عليك باسرائيل وقلثائها اللهم عليك باسرائيل وقلثائها اللهم إنهم يظلمون الناس فانتقم منهم يقتلون الناس فاقتلهم يقتلون الناس فاقتلهم يقتلون الناس فاقتلهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في غزة والعراق وانصرهم في أبغانستان وفي كل مكان انصر عبادك المستضعفين في كل مكان انصر عبادك المستضعفين في كل مكان تقبل قتلاهم وارحم موتاهم وداو جراحاتهم داو لهم جراحاتهم ثبت لهم قلوبهم ثبت لهم قلوبهم الف لهم بين قلوبهم الف لهم بين, بين قلوبهم اللهم احملهم اللهم احملهم اللهم اطعمهم اللهم اطعمهم اللهم اطعمهم اللهم اسقهم اللهم اسقهم اللهم تطببهم اللهم تطببهم اللهم ذاوهم اللهم ذاوهم اللهم ذاوهم اللهم ذاوهم اللهم كسوهم اللهم كسوهم اللهم ولا تكن عليهم اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم احمل إليهم ديار نصرك فإنهم اولياؤك اللهم احمل اليهم رياح نصرك فانهم اولياؤك اللهم احمل اليهم رياح نصرك فانهم اولياؤك اللهم ثبت قلوبهم وانزل عليهم جندك اللهم انزل عليهم جندك اللهم ثبتهم عند اللقاء اللهم صبرهم عند اللقاء اللهم ثبتهم عند اللقاء اللهم صبرهم عند اللقاء اللهم ثبتهم عند اللقاء اللهم اربط على قلوبهم اللهم خذ بأيديهم إليك يا رب العالمين اللهم رب أولاد المسلمين وأجيان المسلمين ربهم على دينك القويم وشارعك الحنيف وخذهم إلى طريقك القويم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين الصفى اللهم صل وسلم وهد وبارك على إمام الهدى صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سبيله إلى يوم اللقاء ثم أما بعد أيها أحباب الكرام لعلنا جميعا نعاصر هذا الحدث الذي نتوقعه من أمة القردة وأبناء الخنازير وعبد الطاغوت ويؤلنا أمة قائمة بنت حضارتها من الكلام لكنا نحن فكلامنا أكثر من عملنا هذا لو كان لنا عمل لكن في الحقيقة المسلمون لا يملكون إلا الكلام والشجب والسنكار وبعضهم هو الذي تحمر أنوفه فيصيح بعض الصيحات ثم يقضي الأمر ويدفن الموت يتم من يؤتم ويحدث ما يحدث وتنتهي الأمور على ذلك النحو فنريد في هذا المجلس أن نستعرض بعض الجوانب التي يمكن أن ننتفع بها من هذه الأحداث فإن الحدث عبرته ليست في ذاته ولكن عبرة الحدث فيما يمكن أن يستخلص منه لأن الحدث وقع ولن نستطيع دفع شيء قد وقع ولكن نريد أن نعرف كيف وقع ولماذا وقع وما الذي أعان على الوقوع وكيف يمكن لنا أن نتفاذى ذلك الأمر في ديارنا وفي غير ديارنا بداية هناك بعض النقاط ساقولها سريعا النقطة الأولى أن غزة هي جزء من بلاد الياء. وبلاد إلياء هي بلاد فلسطين فعندنا الشام التي تشمل سوريا والأردن واللبنان وعندنا بلاد الياء التي جزء منها غزة وعلاقة غزة بمصر علاقة هي أوطط من علاقة غزة بفلسطين حقيقة المتتبع للتاريخ يجد بأن غزة هي البوابة لمصر فإذا كانت سيناء لا يدخل داخل مصر إلا من خلالها لا يدخل داخل سيناء إلا من خلال غزة فغزة سيناء مصر ولا تزال هناك بعض الآثار الموجودة في بلاد إلياء وسيناء تدل على الارتباط الوثيق بين هذه الأماكن فحصن الفرم الذي حاصره المسلمون عند فتح مصر إنما كان في سيناء انما كان في سيناء واطلله لا تزال باقيه الى الآن ومعلوم ان جند الفتح عندما دخلوا مصر إنما دخلوها عن طريق غزه سيناء ثم دخلوا مصر بعد ذلك وهذا الأمر ليس مقصورا على جمد فتح الإسلام ولكن هذا أيضا منذ القدم فالهكسوس وكذلك البابليون عندما دخلوا مصر إنما دخلوها من هذا الطريق ثم الحملات التي أتت بعد ذلك لا لسيما العثمانيون عندما دخلوا مصر دخلوها من هذا الطريق أيضا غزة سيناء ثم بعد ذلك مصر هذا أمر معلوم إذن غزة تعد بوابة أساسية وعمق السراتيجي واضح لمصر ومن هنا كانت من أهم واجبات السيادة المصرية المحافظة على هذه البقعة وهي غزة لأنها تمثل بعضا استراتيجيا دي أول نقطة النقطة الثانية هي علاقة مصر بكل الدول هذه الدول لم تكن تعرف من قبل أن يحل الاستخراب على ديار المسلمين وأعني بالاستخراب أي الدول المخربة التي يسمى خطأا في التاريخ الحديث بالاستعمار هم لم يستعمروا لأن الاستعمار من الفعل استعمر والفعل استعمر الأصل بتاعه من العين والميم والراء فيها معنى العمارة ومعنى الازدهار ومعنى الحضارة وفي الحقيقة بأن هذه الأمم الصليبية العفنة سواء كانوا إنجليز فرنسيين هولنديين ألمان إيطاليين قبل ذلك أسبان برتغال هولنديون نرويج كل هذه الأمم العفنة ما حركها إلا الصليب ما حركها إلا الصليب لقد قاتلونا باعتبار ان المسلمين أمة وثنية أمة وثنية فلابد أن القضايا عليها إرضاء للرب اليسوع هذا والمخطط وأول هذه الحملات التي كان لها منهج وكان لها فكر هي حملات الأسبان والبرتغال بخلاف حملات الصليبيين القديمة التي شنت على مصر وبلاد الشام هذه حملات يعني كان فيها جانب الطمع لكن الحملات التي قام بها الأسبان والبرتغال حملات منهجية مدروسة درست في المعاهد الكنسية ولذلك اكتشاف رأس الرجاء الصالح لم يكن عمثا والالتفاف حول افريقيا للتضييق على المسلمين وتضييع الشريان التجاري الخطير وهو غبور التجارة من البحر الى البحر عبر مصر هذا لم يكن اعتباطيا ونزول الاساطيل الهولندية والبرتغالية الى بحر العرب والبحر الاحمر وذلك من أجل أن نزول إلى بلاد الحجاز لولا أن وقف المماليك في مصر وصدوا هذا الهجوم لانقلبة الأحوال فلا يمكن أن نسمي أولئي القوم الذين خربوا ديارنا واستولوا على أموالنا ولم يتركوا بلادنا إلا وهي يبابا صفر اليدين وأسلموها إلى مواليهم وإلى الذين تربوا على موائدهم يأكلون من فتاة موائدهم ويسبحون بحمدهم قبل أن يسمحون بحمد ربهم وكلام أيضا مفهوم ومعلوم إذن أسلموا البلاد ودمروها وخربوها وجعلوها يبابا ثم نسميهم بعد ذلك بماذا بأنهم استعمار إنهم لم يستعمروا بلادنا بل خربوا بديارنا هؤلاء القوم قبل أن ياتوا ديارنا كانت أمة الإسلام أمة الإسلام يمكن أن تركب الخيل الفرس بتاعك من الدار البيضاء هناك في أقصى المغرب لتصل إلى مر ونيسابور في أقصى المشرق لا يعترضك أحد ليست هناك حدود وليست هناك شرطة مرور ولا جمارك وما إلى ذلك كانت أمة واحدة الذي يحدث الآن في أوروبا أنك يمكن أن تركب القطار من إسطنبول توصل هناك إلى لشبونة في أزباني تركب القطر يطلع بك من تركيا إلى كل البلد أوروبية كلها دم أن يعتردك أحد بالبطاعة بتاعتك هكذا كانت أمة الإسلام لا حدود لا حدود والارزاق تفيض من الغني الى الفقير لو فيه هناك مخاطعة غنية واخرى في افقر فان رزق يفيض من هنا الى هنا وكانت احيانا عندما توزى عموال الزكاوات في الدولة الاسلامية لا تجد الدولة الاسلامية فقيرا تعطيه الزكاوات لا تجد واهتمت الحضارة الاسلامية بتلت حاجات الحاجة الاولانية اهتمت بالتعليم الحاجة التانية اهتمت بالطب الحاجة التالتة اهتمت بالتصنيع تلت حاجات اهتمت بها الحضارة الاسلامية الطب والتعليم والتصنيع ولذلك كان الجيش الاسلامي كان جيشا لا يقهر كان جيشا لا يقهر بالفعل طيب ما مناسبة ذلك بذكر مصر مصر هي سرة ذلك العالم الإسلامي قلب ذلك العالم وهناك واجب وإرث تاريخ لا بد أن نقوم به في بلادنا الأب له أولاد يصرف عليهم وبيلبسهم وبيأكلهم ودوم المدرسة وليتعملهم يعالجه ويمكن لأحد الأبناء أن يكون عقا. يبقى حفبه يتساخن على ابوه بس مع ذلك ابوه لابد أن ينفق عليه وأن يضيع الواجب الذي سيسأله عنه ربه سبحانه وتعالى ده مسألة واجب شرعه فكذلك العلاقة بين مصر وبين سائر الدول التي شاء الله تعالى أن تقسم بيد آثمة هي علاقة المسئولية إذن نحن هنا في مصر مسؤولون عن العالم الإسلامي كله نحن هنا في مصر مسؤولون حضاريا وتاريخيا وشرعيا عن كل مسلم يتحرك على وجه الأرض لما كتب الله تعالى لهذه البلاد من الإرث التاريخي والمعنوي والديني الذي لا ينبغي أن تضيعه والكلام ده رأيناه كثيرا أول أسطول بحري نزل البحر وقاتل الصليبيين الرومان في البحر المتوسط هو الأسطول المصري معظم التشكيل العسكري للجيش الذي فتح شمال إفريقيا هو التشكيل المصري سبحان الله عندما ننظر نجد بأن مصر على مدار التاريخ كان لها واجب وعليها حق كانت تؤديه على خير وجه عندما أتى عندما أتى الصليبيون بحملاتهم استولوا على بلاد الشام ومن فوق بلاد الشام استولوا على بلاد الراهة وانطاكية حتى وصلوا إلى قريب من حدود إسطنبول أي القسنطينية كل الشريط الحدودي بتاع الشام ده كله استولى عليه الصليبيون ثم بعد ذلك أوغلوا في الداخل يعني خطة الصليبيين البحرية أنهم يستولون على الساحل ليه؟ لماذا يستولي العدو على الساحل أولا؟ لماذا؟ ليضمن خط الإمداد ده مش بلاده فلابد يكون في هناك تحت إيده مواني السفن تجيب له القوات واللي يتعب بروح بلده وهكذا إذا لابد من وجود خطوط مواصلات قوية وليس لهم إلا البحر إذا لابد من الاستيلاء على السواحل أولا فستتب لهم الأمن في السواحل وملكوها وقتلوا من فيها وأخضعوها لسلطانهم بادأ توغل أصلبيين إلى الداخل إلى الداخل الإمارات الضعيفة الركيكة ومرأوها سارعوا إلى الصليبيين وقدموا لهم السمع والطاعة والجزية في مقابل أن يرضى عنهم الصليبيون وبالفعل تركهم الصليبيون يكفي يبقى راجل مسلم ويروح كل شوية يزجد تحت رجل الأمير الصليبي اللي هو رافع الصليب ويقدم له الجزية وبعضين الصليب يقول له العلاجك تؤبط لي على الناس اللي عندك يؤبط عليهم ويسلمهم ما هو عبارة عن عميل لهذا الأمير الصليب فصار الأمراء الضعفاء المسلمين عملاء في يد الصليبيين أما الأمراء الأقوياء الأمراء الأقوياء كان لهم شأن آخر من هؤلاء الأمراء الأقوياء الذين رفضوا التبعية للصليبيين أمير حماه وحلب هذا الرجل لو عمد زينكي كان أميرا في بلاد الموصل وحلب وحماه رفض التبعية للصليبيين بل كانت له خطة طموح للقضايا على الصليبيين ليس بالعاطفة ولكن بالتخطيط السليم ودي مسألة مهمة جداً العدو لا يمكن أن نقاتله بعاطفة جياشة تنقضي خلال دقائق ولكن لابد أن نقاتل العدو بالتخطيط المدروس الذي ربما توصل فيه الأجيال إلى أن يصل إلى المراد مش شرط أن نحن لنقاتل ممكن يقاتل من؟ أولدنا؟ أو أحفادنا؟ وقد كان فالذين حملوا لواء القضاء على الصليبيين هم الجيل الثالث او الرابع من بعد عمد زنك ابن نورد محمود اسس المدرسة ثم بعد ذلك تلقفه بعد ذلك او تلقف هذا المنهج نجم الدين ايوب اسد شريكو صلاح الدين الايوبي مجموعة من الامراء الكبار والامراء الكبار كان لهم امراء اصغر فصطاع الجيل الثالث او الرابع أن يقوم بتطهير ديار الإسلام من دنس الصليبيين تماما وستطاع سلطان برقوق المملوكي وده الجيل الرابع أو الخامس بعد قطز وبيبرس استطاع ذلك المملوك وأيضا هو مصري أن يقضي على كل الجيوب الصليبية الموجودة في بلاد الشام بعد أكثر من 120 سنة يبصلاح الدين حر القدس لم يكن جهدا فردية وإنما كان ذلك جهد مدروس وعمل دؤوب بدأ به عمد زنكي كفكرة ثم تلقف هذه الفكرة ولده نور دين محمود ليؤسس إمارة تقوم على الديانة والجهاد ثم بعد ذلك أتى تلامذة نور دين محمود الجيل الأول أسن شريكو ونجم الدين أيوب الجيل الثاني اللي هو قدس وبيبرس الجيل الثالث اللي هو السلطان برقوق وغيرهم إذن أجيال وكل جيل يسلم المسؤولية لمن بعده إذن قضاء الصليبيين لم يكن على يد عمد زنك ولم يكن على يد نور الدين محمود وإنما كان على يد الأجيال التي ربيت الأجيال التي ربيت الأجيال التي ربيت ما بين الاستيلاء على البيت المقدس وتطهير بيت المقدس ما يقرم من ثمانين سنة أما القضاء على الوجود الصليبي كله في بلاد الشام فمكث أطول من ذلك مكث أطول من ذلك اقترب مية وعشرين سنة دي مسألة مهمة جدا التاريخ صفحة تدرس تتأمل تأخذ منها العبرة طيب ناخذ درس آخر درس آخر في التاريخ درس رقم اثنين في التاريخ يؤكد هذه الفكرة وهو درس التتر التتر قبائل همجية يلبسون الشعر وينظرون في الشعر وعينهم صغيرة كالأشياء المطرقة وهناك بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إثارتهم لا نقاتلهم حتى يقاتلون القبائل دي قبائل همجية ومعلوم أن الناس الهمج الذين يعيشون في الصقيع والجليد والصحراء والفيافي يلتحفون السماء ويأكلون اللحوم حتى ولو نيئة إن نزلت عندهم قوة وجلد ليس عند غيرهم من المترفين طيب النزلة عيشت فين في أسيا الصغرى صحراء أسيا الصغرى قريب كده من الآن من اتحاسو فيرتي صحراء وشعة جليد أشجار غابات فأخذوا من قسوة الطبيعة شيئا كثيرا من أخلاقهم قساء غلاظ الأكبات استطاع ولد منهم أن يوحدهم جميعا اسم جنجيس خان ودائما ودائما القبائل الهمجية التي لا ترتبط بدين إذا بز فيها عظيم نسجوا حوله الأسطورات الأساطير تنسج فقالوا أن ينجس خاندة عبارة عن إيه إن الشمس ما يعرفوش أبوه من أبو ما يعرفوش لا يعرفون له أبا فليس من أولاد مشيخ القبائل والأخلاف ليس له أب فلقاة الشمس نزلت على الخيمة على والدته فحملت أمه من الشمس إيبه هو ابن مين ابن الشمس إيبه جنجز خانده ابن مين ابن الشمس ما هو كده هو كده طيب لما يكون بقى واحد ابن الشمس إيبه الإنسان بشري ولقويته فوق قوة البشر فعامله التتر على هذا الأساس ووضع لهم قانونا وشرعا جنجز خانده كان مثقف جدا متقف وقارئ بعمق وتشعر بأنه فيلسوف تشعر بالفعل أنه فيلسوف فقرأ في الإسلام وفي البوذية والمنوية وقرأ في الهندية وقرأ في اليهودية قرأ في الأديان والشرائع والملل والنحل ورحص يغلهم كده إيه حاجة ملفقة مجموعة كوكتيل كده وسماه الياسق أو الياسة ده دستور جنجس خان القانون بتاع جنجس خان يعني مثلا ان الولد مثلا لو شتم ابوه يقتل ذلك الولد مثلا السارق يقتل الزاني يقتل بس الزاني منهم يقتل المختلس يقتل الذي يكذب على اميره يقتل عندهم القتل ايه واسع وهذا كان لابد منه من أجل إحداث الاتحاد والاقتلاف لأن أحيانا الاتحاد والانتظام يحتاج إلى ضخايا يحتاج إلى قوة يحتاج إلى عنف هذا الرجل أمضى ذلك وتوحدت التتر تحت اللوائه الخطوة تاني عمد جنجس خان إن هو عمل علاقات تجارية مع الجنم بتوعه طيب بعد ما كون أمة مغولية وبعدين عمل لهم قانون والنظام لابد أن ينفتح على العالم طمين جيرانه المسلمون كان هناك بقى دولة اسمها الدولة الخارزمية دولة الخارزمية دولة دي كان الملك بتاعها خارز مشاه وبقى كانوا يرفولون في النعيم شوف دولة عشرين في الغابات والخياف والسقيع والبرية وحياتهم شديدة لكن بقى المسلمون بقى هنا النفرات والقصور والغيان والقيان والغنى والترث والحرير نعمة سابقة ودائما للإنسان لما يكون ذهنه فاضي وفيش دماغه إلا الأكل والشرب والمزاج والهوى يعني إيه يلغلغ كده وي... المهم عملوا علاقات تجارية مع الدوات الخارزمية التجار المغول دخلوا ديار خارز مشاه ومعهم كثير من الذهب والبضائع عدا عليهم بعض الجند من جند خارز مشاه فقتلوهم ما معه الله طب هل يجوز شرعا أن يقتل التجار المسالمون ينفع ما ينفعش فلو احنا بن اسرائيل وهناك تجار إسرائيليون هنا في مصر فهم في أمن إلا إذا ثبت أنهم جواسيس لضغتان إذن التجار كالسفراء تغصم دماؤهم وممتلكاتهم ولا يجوز أن يعتد عليهم فالقند بتاع خارزم شاه التجار والسولوا على الذهب والبضايا لقيت هنا الأمور ماشى مصبوط بعث له جنجس خان يا خارزم دلوقتي دينكم دين عظيم وبينهى عن قتل التجار والناس اللي قتل تجار بتوعده ولت ناس في شرعكم ناس غلطانين فحاجة من اثنين اما ان انت تحسبهم او تجيبهم لي وانا حسب وهناك رسالة هاتهم حتى اقتلهم بهؤلاء التجار طيب خارزم شاعمل ايه كممكن ان هو يبعث له رسالة اعتذار بالفعل احنا اخطأنا وشرعنا بيدعو الى ذلك وانا ساوقي محاكمة عاجلة لمعاقبة هؤلاء المسؤولين وسأضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة الامن والاستقرار الاجتماعي يقول لدي كلام من كلام ويبعتني شوية هدايا ويطيب كان سلطان المغول جينجز خان هي البسط ويقول دي بقى بالفعل اعمال فردية ويعني وسلطان المسلمين فوق الحاجات الفردية الحقيرة دي سلطان المسلمين سمحوا الله رسل جنجز خان رح دبحهم ورح معلق رؤسهم يهدي المصيبة التئيلة إذا وقعنا هنا في خطأ شرعيين الخطأ الأول قتل التجار المسلمين القطأ الثاني قتل السفراء النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا رسل مسيلم الكذب مسيلم الكذب كان له السفراء. ايجي السفراء بتوع مسيلام الكذاب اللي نفسه وسلم فيه بقى معهم بقى كتاب من الرئيس بتاعهم من مسيلام عبد الله ورسول الى محمد عبد الله ورسول ان الله قسم الارض بين وبين لخذ نصها ولنصها ونسم لذات نصين والبحبايب النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما تقولن في ذلك الرجل بل السفراء دول ما تقولن في مسيلامه فشهد عند رسول الله أنه رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بقتلكما يبني صلى الله عليه وسلم أتى لهم ما مرتدين وأصحاب الدعاء لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن خارز مشاه ضيع دماء التجار وبضاعتهم وذهبهم ثم بعد ذلك زفف بما هو أنكى وأمر بقتل رسل ملك التطر عند ذلك بقى ملك التطر ألا بقى خلاص ليس بيني وبينكم إلا السيف قال له من هجب لكم بقى جيش عدد زي الخصف وشكل زي الجراد زي الجراد ولن أجلس في مكاني حتى أقتلع رأسك يا خارز مشاه يعني أنا مش هاعد في مكان وبالفعل جنجز خام بنفسه هو الذي قاد هذه الجيوش حتى قتل خارز مشاه ابن جلال الدين أم بعد أبوه ما دلش شافه دم جنجز خام وقتل أيضا جلال الدين ابن خارز مشاه وضاع البلاد خارز مشاه من أول كده الجمهوريات الإسلامية المحررة الآن وبلاد أفغالستان لغاية قريب وجزء كبير من بلاد ايران بلاد فارس ده كله كانت معلمين للدولة الخارزمين ده كله تكان من شدة سطوة خارزمشا أنه أحيانا كان يخطب له مع الخليفة العباسي في بغداد من قواته وجبروته وكان من تحطيط أن يدخل إلى بغداد ليقاسم الخليفة العباس السلطة في بغداد شو بسبب المخالفة شعراء أخواننا اللي حصل صلت الله عليه من جنجز خان وهنا إن العالم أمام جيوش التتر فدكوا بلاد الأرض دك. وجنجز خان ركز على مين على ديار المسلمين مكان جنبي الصين ما حرفش الصين ليه طمكنجن به الهند ما حرفش الهند ليه لماذا ركت الجنجز خان على ديار المسلمين ليه لماذا لأن المسلمين هم الذين اعتذوا واثاروه